وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون خَتَمَ الله على قلوبهم وعلى سمعهم وال سوری میش و تم آدیم و مینند امن بلیہ مل و مہم وما هم بمؤمنين يخَادعونَ اللهَّه وََّذينَ آممَنُوا وَمَا يَخْدَعونَ إِللاا أَفُسَهُم وَماَا يَشَعرُون فِي قُلُ بِهِم مَ رَضُون فَزَادَهُمُ اللهَّ مَ رَضَ وَلَهُم عذااب أَلِمُون بِمَا كانَوا يَكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نَحْنُ مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا وكم من آمنوا ففاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا واذا خلو الى شياطينهم قالوا, قالوا انما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مَثَلهُ كَمَثَل الذيذ سْتَنقَدَنَ رَم فَلَمَّا أَضاءَتْ مَا حَوولهُ ذََبَ اللهَّهُ بِنورم ذَهَبَ اللهَّهُ بنورهم،, الله بِنورهِم وَتَرَكَهُم فِي ظُلماتِ لا يُبِصِرُون صُمٌ بُكْمٌ مُّنْعِمُونَ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي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 فَسُبْحُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً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 وَإِن قُنتُم فِي رَيبٍِ مَِّا نَزَّلَّ عَلَى عَابِدِنَا فَأتُ فَأدُو بِسُورَةٍ مِم مِثلِه وَدَعو وَدَعوشُ هَدَا أَكُم مِنْ ضُونِ اللَّهِ إِ إن كُنتُم إِنكُتُم فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ